إلا بالحق و موسوعه ا ك ا منظرين إنا نحن ن ز ل ن ا ا ل ذ ك ر و إ س ي للعلوم ه ح ا الاسلاميه ق د أ ن قبلك الأولين في شيع موسوعه ا ل ن و ا ب ه ي س ت ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن ل ا ي ؤ م ن و ن به وقد خ ل ت س ن ى م و ن و ع ل ي ه م ب ا ب م ن ا ل س م ا ء ف ظ ل ف ي ه ي ع ر ج و ن ل ق ا ل و ا إ ن م ا سكرت أ ب ص ا ر ن ا ب ل نحن ا م ي ه موسوعه ل النابلسي في ا س ر و ج ن ا ا ه للعلوم ن ا ظ ر ح ف ظ الاسلاميه من كل شيطان إلا م ن ا س ت ر ق ا ل س م ع ف أ ت ب ع ه ش ه ا ب مبين و ا ل أ ر ض م د د ن ا ه ا و أ ل ق ي فيها ن ا ا ر و س ي وأنبتنا فيها من فيها ك ل شيء موزون و ج ع ل و م ا ل ا ي ل ا م ي ه له برازقين موسوعه ا ل ن ا ن ن ز ل س إ للعلوم ا بقدر و أ ر س ل ن الاسلاميه ا ر ي و ق من اسماء ل م ا فأسقيناكموه, فأسقيناكموه وما أنتم وما ل ه ب خ ا ز ي ن وإنا ل ن ح ن ن ح ي ي ونمي المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم 「そ م て私たちは ا の世を変えたの ن この世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたので ن بشرا من صلصال من مسنون فإذا موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه إ ب ل ي س أبى أن ي ك و ن م ع ا ل س ا ج د ي ن ق ا ل يا إ ب ل ي س ما ل ك أ ل ا ت ك و ن م ع الاسلاميه س ج د ي ن أكن قال لم ل أ ج د ب ش ر خلقته ل من ص ص ل ن ح موسوعه النابلسي و م للعلوم ي ا ى ي الاسلاميه ن إلى ي و م ا ل و ق ت ا ل م ع ل و م ق ا ل رب ب م ا ب ل س ي ن للعلوم في الأرض أجمعين ا ل ا س ل ا د ك م ن ه م م ا ل ل خ ص ي ن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 ن ب ر ع ب ا د ل ه د أنا ا ل غ ف و ر ر ا ل ح ي م وأن ع ذ ا ب ح ي ه ذ ا ب ا ل أ ل ي م و ن ب ئ ه م عن ضيف إ ب ر ا ه ي م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 السني الكبر ب ف م ا ت ب ش ر و ن ق ا ل و ا ب ش ر ن ا ك ب ا ل ح ق ف ل ا تكن م ن ا ل ق ا ن ن ط ي ق ا ل و م ن ي ق ن من رحمة ر ب ه إلا الضال فما أيها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين 私ラちはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのは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 م و س و ق ض ي ن ا إ ل ي ه ذلك ا ل أ أ م ر ن ا ب ر ه ؤ ل ا ء م ق ط و ع مصبحين و ج ا ء أ ه ل ا ل م د ي ي ن ة س ت ب ش ر و ن ق ا ل إن و ا ت قالوا و ا ل ه ل تخزون ق اولم ل ا أ و ننهك عن العالمين قال هؤلاء 「今夜は何をしてもいい」 في ذلك ل آ ي ا ت للمتوسمين و إ ن ه ا لبسبيل مقيم و إ ن كان أ ص ح ا ب ا ل أ ي ك ة لظالمين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 هو ا ل خ ل ا い العليم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 واعبد ربك حتى ي أ ت ي ك اليقين